أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي نرى جلب ربيها منفرات وهذا منح أجاج وجعل ذينه وكن لهم بكل في عذرا به يويوا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح What faz de فأسأل به خذيرا وتوكل عدل حي بِذِ نِحَمْدِ وَالْكَافِ فِي بِنُونِ فِي الذي خان القس لما تأمود عزاداً مفوراً <تصفيق> الذي جاء في ثما ايوه يا الذي جعل في <تصفيق> هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّسِيمَ في فَتَجْرِيَ فِيهِ سَفِيهَةٌ تَسْلِيمًا أَيُّهَ كَرّ لِمَنْ أعْرَضَ قُلْ أَوْ أَرَاكَ شُكْرًا وَعِبَادُهُ Well, if I don't... ينا بيت نادرا بيجت كلا ارا دهشكوا ويبقى والذين يقولون ربنا اصرف عنا وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِذَاً آخَرَ وَلَا يَقْتُدُونَ وَلَا يَقْتُدُونَ النَّفْسَ حاو ما الله والذي رحم ولا يدن ومن ان ذا نيكل قاسوا ban in وعمل عملا صالحا فأولئك يبزل الله سيئاتهم حسابا Bəqə nə və وَكَلَ البَّهُ رَفُور الرحيم وَمنَن تََ وَمِي لَقَ حَ فَإِنلَ وَتُهُ الله متابا والذين لا يشهدون الزرور وإذا dan zina ya qul وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا هدائك يجزعون الغوثة بما صبروا والهلقون فيها تحيط يوم هادينا فيها هل دون متقاوا والذين نقى now. ربنا هب لنا امين em quem onde ze دين نبي ها دين نبي عزنا من Huzlar وعالدين فيها حزنة مستقا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم